ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 خار دين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر واتوّظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأساءهم آفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون